وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم يقرأ على وجهي برفع بين على الإعراب لأنه فاعل يد على البناء وقال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون يقرأ على وجهي برفع نفسي على الإعراب لأنه صفة الحق وهو مرفوع يد على البناء ثم قلت أي الفتح او مائده هو اسم لا النافيه للجنس اذا كان مطردا نحو لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمات وفتح نحو قائمات ارجح من كثره ولك في الاسم الثاني نحو لا رجل ضريح ولا ماء بارد النصب والرفع والفتح وكذا الثاني من نحو لا حول ولا قوه كن فتحت الاول فان رفعته امتنع النصل في الثاني فان فصل النعس او كان هو او المنعوث غير مقرب امتنع الفتح واقول الباب الرابع من المبنيات ما لزم الفتح او مائده وهو اثنان الياء والكثره وذلك اسم لا وخلافه القول في ذلك أن لا إذا كانت للنسل وكان المراد بذلك النسل استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من اسراده وكان لسم مسردا ونعني بالمسرب هنا وفي باب النضال ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف ولي كان مسميا او مجنوعا فانه حين اذن يستحق البناء على الفتح في مسألتين والبناء على الياء في مسألتين والبناء على الفتح في مسألة واحد. اما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه ان يكون الاسم غير انسمن ولا مجنوع نحو رجل وفرس أو مجموعا جمع كثير نحو رجال وأفراث تقول لا رجل الدار ولا فرة عندنا ولا رجال الدار ولا أفراس عندنا لأما ما يستحق فيه البناء على الواق فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما نحو لا رجلين ولا قائمين قال الشاعر فعزجة ولا إلسين بالعيش متعه ولكن يورراب المنين تتابعه وقال الآخر يحصل الناس لا بنينا ولا آباء إلا وقد متهم في واما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح فضابطه ان يكون جمعا بالالف والصاء المزيدتين نحو مسلمات تقول لا مسلمات في الدار قال الشاعر ثم الشباب الذي مد عواقبه فيه ملذ ولا لذات للصين يروى بكسر لذات يفتح ولما ذكرت حكم اسم الله أوردت مسالتين وتعلقان بباب لا. المسألة الأولى أن اسمها إذا كان مفردا أو معطى بمفرد، وكان المعط والمعطى متصلين نحو لا رجل في الدار لك في المعطي ثلاثه أوجه أحدها نصب على محل اسم لا، فإنه في موضع نصب بلا ولكنه بني فلم يظهر فيه اعراض فتقول لا رجل ظريفا في الدار والثاني الرفع على مراعاة محل لا معتمها فانهما في موضع رفع بالابتداء فتقول لا رجل ظريف في الدار برفع ظريف وانما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد وقد علمت ان الاسم المصدر به المحضر عنه حقه ان يرتفع بالاتباع والثالث الفتح فتقول لا رجل الدار وهو ابعدها عن القياس فلهذا اخرته في الذكر ووجه بعده هو ان فتحه على التركيب وهم لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها شيئا واحدا ويبه جوازه أنهم قدروا تركيب الموصيف وصفته لي أولا ثم أدخلوا عليه مالاء بعد أن صاراق الاسم الواحد ونظوره قيلة لا خمسة عشر عندنا المسألة الثانية أن لا يسمع إذا تكرر نحو لا حول ولا قوه الا بالله جاز لك في جمله التركيب خمسه اوجه وذلك لأنه يجوز في لسم الاول وجهان الفتح والرفع فانت تخته جاز لك في الثاني ثلاثه اوجه الفتح والرفع والنحو مثال الفتح قوله تعالى لا لغو فيها ولا تاتينا ومثال الرفع قول الشاعر هذا لعملكم الصغار بعينه لا ان لي ان كان ولا ابو ومثال النصب قول الاخر لا نصب اليوم ولا قله اتسع الخرق على الرفعه فإن رفعت جسم الاول جاز لك في جسم الثاني وجهان الفتح والرفع فالأول كقوله في هذا البيت فلا لغو ولا, لغ ولا تاثير فيها وما فهو به ابدا فينا. والثاني كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خله في قراءه من رفعهما ولا يجوز لك اذا رفعت الاول أن تنصب الثاني ثم قلت أي الكسر وهو خمسه العلم المخطين بويه كشيب ويه والجرمي يجيه منع صرفه وفعال للأمر كنجال وضرائه كبني أسد تفتحه وفعال صبا للمؤنفي كصفائه وخباثه ويختص هذا بالنداء وينقاط هو ونحو نجاله من كل فعل ثلاثل تام وفعال علما لمؤنث كحزان في رغة أهل الإجاز وكذلك أنت عندهم كذا أريد به معين واقصر بني كمين موافقهم في نحو سفار ويبار مطلقة وفي أنت في الجر والنصب جوانع الشرس في الباطل تأقول الباب الخامس من المبنيات ما لزم البناء على الكسر وهو خمسة أنواع النوع الأول العلم المخصوم بويه تشيب ويه وعمر ويه ونفق ويه وراه ويه ذلك فليس فيهن إلا الكسر وهو قول في بويه والجمهور وزعم ابو عمر الجرمي انه يجوز فيهن ذلك والاعراب اعراب ما لا ينفعنه انه الثاني ما كان اثما بالفعل وهو على وزن فعال وذلك مثل نزال بمعنى ابرز وتراكب معنى اطرق وحضاري لما نخضر قال الشاعر حضار من أرماحنا حضار وقال الآخر طراتها من إب وطراتها وما أحسن قول بعضهم هي الدنيا تقول بمن فيها حضار حضار من بكي وفتكي فلا يغرقون من ابتسم كقول يا مسحت والفعل مسح وبني اسد يفتحون فعاله الامر بمناسبه الالف والفتحه التي قبلها النوع الثالث ما كان على فعاله وهو سد للمؤنث ولا يستعمل هذا النوع الا في النداء تقول يا خباثي بمعنى يا خبيثة يا دفاري بالدال المهملة بمعنى يا منكمة ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة ومن كلام عمر رضي الله عنه لبعض الجواري أتتسبهين بالحرائر يا لكاعي ولا يقاري إذا أتني لكاعي ولا رقيت لكاعي ولا مررت بلكاعي لأن قوله أطيف ما أطيف ثم آي آل إلى بيت قعيدته لكاع فاستعملها في غير النداء فضرورة شابة ويحتمل أن التقدير قعيدته يقال لها يا لكاعد فيكون جاريا على القياس ووجود قياسا مضطربا قوس فعال هذا وفعال السابق وهو الدال على الامر مما اجتمع فيه ثلاثه سر وهي ان يكون فعلا ثلاثيا تاما من نزل نزاله ومن ذهب ذهاب ومن كتب فطابه بمعنج يزهر يكتب ويقال منتفق وفجر وجنى وسرق يا فساك ويا فجاري ويا ويا بمعنى يا فاسقة يا فاجرة يا جنيه يا ولا يجيز بناء شيء منها من نحو اللصوصية لأنها لا فعل له ولا من نحر بخرج واستخرج وانطلق لأنها زائدة على الشلاف ولا من نحر كان وظل وبات وصار لأنها ناطفة لا تامة ولم يقع في التنزيل فعال أمرا إلا في, قراء إلا في قراءة الحسن لا نسافه بفتح الميم وكسر السين، وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاشر إذا دعوا عليه بألا ينتعش أي لا يرتفع لا لعن وفي معاني القرآن العظيم للفراء ومن العرى من يقول لا نساش يذهب به إلى مذهب براك ونزاله وفي كتاب ليس لابن خالويه لا مساف مثل براكي ونزال وهذا من غرائب اللغه وحمله الجنختري والجوهري على أنه من باب قطام وانه معدول عن المصدر وهو المسك النوع الرابع ما كان على فعال وهو علم على مؤنثه نهو حزام وقطام ورقاط وسجاح بالثوم المهملة والجيم آخرها خاء مملة اسم للكذابة التي ادعت النجوى يتساب إسم لكلبة وتساب إسم لفرس وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات احداها لأهل الحجاز. وهي البناء على الكسر مطلقا وعلى ذلك قول الساعر إذا قالت حزان فصدقوها فإن القول ما قالت حزان الثانية لبعض بني كمين وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرخ مطلقا والصالفة وهي التفصيل بين أن يكون مخطوما بالراء فيبنى على الكسر أو غير مخطوم بها فيمنع الفرقة ومثال المخطومن بالرأي فارب بسكون المهملة والفاء اسم المناء وحبال بالحاء المهملة والضاد المعدمة اسم لكوكب ووبار بالباء الموحدة اسم لقبيله وغفار بالماء المعجمة والفار اسم لبلده قال الشاعر من سبتي متى ترجا يوما صفاري تجد بها ما يرمي المستجيز المعيرا وقال الاعشى فجمع بين اللغتين التميميتين ألم تروا ارما وعادا أيدى بها الليل والنهار ومر دهر على يداري فهلكت جهرة ودار، فبنى ودار الأول على الكسر وأعرب ودار الثاني وقيل إن ودار الثاني ليس بثمن كيداري الذي في حشو البيت بل الياء عاطفه وما بعدها فعل ماض وفاعل والجملة معطوفه على قوله هلكت وقال اولا هلكت بالتانيث على معنى القبيلة وثانيا باري بالتذكير على معنى الحي وعلى هذا القول فتكتب وباري بالواو والألف كما تكتب صاري النوع الخامسة أمشي إذا أردت به معينة وهي اليوم الذي قبل يومه وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات احبائي البناء على الكسر مطلقه وهي لغه اهل الحجاج يقولون ذهب امس بما فيه واعتكفت امسي وعجبت من امس بالكسر فيهن قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمس ثم قال اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه امس اصطنع إعراضه إعراض إعراب ما لا ينصرف مطلقا وهي لغة بعض بني كمينك وعليها قوله لقد رأيت عجبا من امس عجائزا مثل السعالي خمسة يأكل ما في رخلهن همسة لا ترك الله لهن ضرثا وقد يزن الجدادين فزعن أن من العرب من يبني أنكي على الفتح يستدل بهذا البيت الثالثة عرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة ودماؤه على الكسر في حالته النصب والجر وهي لغة جمهور بني تميم يقولون ذهب أنفي فيضنونه بغير تنيين واعتكفت أنفي وعجبت من أنفي فيكثرينه فيهما وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة وينع الصرف في الباق وقولي الباقي أردت به أنفي في الرفع وما ليس في آخره راء من باب حزاني وقطاني واذا اريد بأمس يوم ما من الأيام الماضيه او كسر او دخلته امس او اجوس اعرض بادماه تقول فعلت ذلك انتم او في يوم ما من الأيام الماضيه وقال الساعد مرت بنا اول من انوس تموت فينا موسى كالعروف وتقول ما كان اطيب امثله وذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري ان امس يصغر فيعرب عند الجنه كما يعرب اذا كفر ونفتتي بويه على انه لا يصغر وقوفا منه على السماء والاولون اعتمدوا على القواف ويشهد لهم وقوء التكفير فإن التكثير والتصغير أخوان وقال الساعر فإني وقفت اليوم والامس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغربه روى هذا البيت بفتح أنش على أنه ظرف معرب لدخول أل عليه ويروى أيضا بالكفر وتوجيهه إما على البناء وتقدير الجائدة أي على الاعراب على أنه قدر بحول فيه على اليوم ثم عطف امس عليه عطف التوهم، وقال الله تعالى فجعلناها حفيدا كأن لم تغنى بالأنت الكسرة فيه كسرة إعراب ليدي بأم وفي الآية إيجاز ومجاز وتقبيعهما فجعلنا ضرعها في استئصاله فالزرع المخصوض فكأن زرعها لم يلبس بالأمس فحدث مضافان واسم كأنه وموصيف اسم المشعول يأقين فعيل مقام مفعول لأنه أضله منه ولهذا لا يقال لمن جرح في إن لكه جريح ويقال له مدرح ثم قلت أبدا وهو ماقطع الله معنا عن الإضافة من الذروة المثامه كقبل وبعد وأول واسماء الجهات وألتقى بها على المعرفة ولا تضاف وغير إذا أذنت ما تضاف إليه وذلك بعد ليس تقبط عشرة ليس غير في من ضمأ ولم ينوم وأي الموصوله إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحف حيهم أشد وبعضهم يعرضها مطلقا وأقول الباب السادس من المبنيات ما لزمت ضم وهو أربعة أميان النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمه فقبل وبعد واوله واسماء الجهات نحو قدام وأمام وخلف واخواتها كقوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعده في قراءه السبعه بالدم وقدره ابن عيس على ان الاصل من قبل كل شيء ومن بعده انتهى وهذا المعنى حق إلا أن الأنصر للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده فحرف المضاف إليه لفظا ومعنى معناه فاستحق البناء على الضمك ومثله قول الحماسي لعمرك ما أدري وإني لأوجله على أيما تعد المنية أوله وقال الآخر إذا أنا لم إيمن عليك ولم يكن لقائك إلا من وراء وراء وقوله لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى كانما هي تبقى تقى على اعرابها وذلك كقول ابدا بذا اولا اذا اردت ابدا به متقدما ولم تتعرض للتقدم على ماذا وقول الشاعر تشاغلي السراب وكنت قبلا اتادئ غط بالماء الفراس وقيل الاخر ونحن قتلنا الاسد اسد خطيته فما ترجو بعدا على لذة الخمر فسرء لله الامر من قبل ومن بعد في الخفض والتنهي على اراده التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه أي لفظا ومعنى. وقال الجشبري والعقالي بالجر من غير تنين على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده المير الثاني ما الحقة بقبل وبعد من قوله قضت عسرة ليس غيره والأصل ليس المقبود غير ذلك فادمر اسم ليس فيها وحدث ما اضوس اليه غير وبنيت غير على الضم تشبيها لها بقبل وبعده لابهامها ويحتمل ان التقدير ليس غير ذلك مقبوضا ثم حرف خبر ليس وما اضوس اليه غير وتكون الضمه على هذا ضمه اعراب والوجه الأول اولى لان فيه تقليلا للحذف ولأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا ولا يجوز حذف ما اضيفت اليه غير الا بعد ليس فقط كما مثلنا واما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غير فلم تتكلم به العرب فَإِنَّ أنّهم قاسوا لا على ليس أي قالوا ذلك سهوًا عن طرق المسألة النوع الثالث ما إلحق بقبل وبعد من علم المراد بها معين كقولك أخذت الشيء الكلانيّ من أسفر الدار يا الشيء من علم أي من فوق قال الشاعر ولقد سبقت عليك كل سنية واتيت فوق بني كلب من علو ولا تستعمل علو مضافا اصلا ووقع ذلك في كلام الجوهري وهو سهو ولو اردت علو عليا مجهولا غير معروف تعين الاعراب كقوله فزنود صخر خطه السيل من علم أي من مكان عالم النوع الرابع ما الحق بقبل وبعد من أي الموصولة يعلم أن أي الموصولة معربة في جميع حالاتها إن في حالة واحدة فإنها تبنى فيها على الضم وذلك اذا اجتمع سرطان احدهما انتضاد الثاني ان يكون صدر ثلاتها عضنيا محذوفا وذلك كقوله تعالى ثم لننجعن من كل سيعة او يهم على الرحمن ايتيه ثم حرف عطف على جواب القصر وهو قوله تعالى صَوَّرَ رَبُّكَ لَمَحْرًا واللام لام يالله التي يتلقى بها القسم مقدواه في لمحرنهم فامدا فعل مضارع مبني على الفتح لمضاراته من نون التوكيد ينسائل ضمير مستتر والنون للتوكيد ومن كل دار ومضرور متعلق بمنجا يأتي نداء إليه وأي مفعول وهو موصول مشيد يحتاج إلى صله وعائد والهاء والميم مضاف إليه وأسد خبر للمستبد النحوي أي أيهما هو أسد والجملة من المستبد والخبر صله لأي وعلى الرحمن متعلق باشد وعقيا تميزا وكان الظاهر أن تفتح ايضا لان اعراب المفعول النصب الا انها هنا مبنيه على الضن وجذافتها الى الهاء والميم تحس بصدر صلتها وهو المقدر بقولك هو ومن العربي من يعرض ايا في احوالها كلها وقد قرا هارون ومعاذ ويعقوب ايهم اشد بالنصب قالت في وهي لغة جديده وقال الجرملي خرجت من الخندق يعني خندق البشره حتى صرت الى نفسه فلم اسمع اخذا يقول اضرب ايهم افضل أي كلهم ينصب ولا وضن والمعنى اقسموا بربك لنجمعنا المنكرون للبعث يا من السواطين الذين أضنوهم مقرمين في السلاسل كل كافر معه سيطانه في شلسلة ثم لنحضر منهم حول جهنم جاسين على الركب ثم لننجعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطية أي جراءة يقول فجورا وكذبا يقول كفرا أي لمن جعلنا رؤساءهم في الشر فنبدأ بالأكبر فالأكبر جرن والأكثر ضرقة ثم لنخم أعلم باللذين هم اولى بها أصلية أي أحق دخول النار يقال صلي يصلى صليا كما يقال يقى يلقى صلى يصل صليا مثل مضى يمضي ندية وعليه على